بسم الله الرحمن الرحيم م تنزيل الكتاب لا يب في من رب العالمين ام يقولون افتر بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِلَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَفِيرٍ لِتُنْذِلَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَفِيرٍ مِنْ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ Allah الذي خلق السماوات ونرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولك ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبل الأمر من الثمائن الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة في يوم كهذا مقدره الف سنه مما تعدون ذلك ان مريب San ko la sha e'hoana kwa ho e beda awawa le se le mekus dasna son la san ana fawath mir voe Wa anaana komu samamaawa bens ana fidawai namma takuru فَجِئْنَا بِالْبُوَّلَنَ فِي نَضٍّ إِنَّ لَنَا فِي قَوْلٍ شَدِيدٍ مَّا بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّنْ أَوْتِيَ الْعِلْمُ وَلَهُ الْمَوْتُ الذي بكم ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ مِنْ رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِعَنِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاءٌ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ nila amla a aja na maina j natiwan si ajama Fazuo bi ma nastumleko ao me واذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبعوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Allahhu Akbar Allahhu Akbar Tatajafju al-nubum an al-mad wa ji yad'un wadduhum qamufan atma an wa ma razaqna hum فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمْ فَمَا فَإِنَّ قَوْمَ لَا يَسْتَوُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا فلهم, فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَعَوَانِ وَظُلِمُوا بِمَا كَانُوا وَأَمَّا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا لَهُمْ مِنْ عَوْنٍ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِذُّوا فِيهَا وَقِينَةٌ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدُنَّا دُونَ الْعَذَابِ لَعَبَدْنَا لَعَلَّهُمْ وَمَنَظْوَمُ مِنْ مَنْ زُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ أَنْهَارُ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدَ أَتْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فلا تكن في مرية من لقائه وشعلنا ههدا لبني إسرائيل وشعلنا منهم أهمتا يهدون بأمرنا لما صبرو وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كما هلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون mi na sun qu ma a lalor di jrozi fenurij tekul min afon yobaص ko nun na matvat o en ko tom قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِنَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ